أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لا آتية فاصبح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم. وَلَقَدْ يَاتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَعْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِظْ جَنَاحَكَ الْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ إِنِّي kami Nabiul Mubin, Kama Anzalna'al Muktasmin, Al-Ladzina Jadzalul Qur'an Agzim, Faw Rabbika'la Nasa'lan, صدق بما تأمر وأعرض عن المشركين إن كفينك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إله آخر فسوف يعلمون ولقد معلم أن ك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمى ربك وكن من الساجدين، وعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قدمت لكم هذه التلاوة من موقع تي